الذين جعلوا القرآن عظيم، فربك لا نسألنهم أجمعين عن ما كانوا يعملون، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إن كفيناك المستهزئين.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 ينزل الملائكة بروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فابتقون خلق السماوات والأرض بالحق 119. تعالى عما يشركون 110. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين 111. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون